وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ المصير إِنَّ الْكَافِرِينَ فِيهَا سمعوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ كَادَ تميز مِنَ الغيظ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نذير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 وما نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسخطا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجرا كبير واشرق طول لكم اوجهرا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق الا يعلم من خلق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء إن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم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 ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقا في عتو ونفور فَمَن يَمْشِي مُكِثًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً أَمْ يَمْشِي أهدا من من يَمْشِي سوياً على صِرَاطٍ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 شِيَآنُ صُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا شِيَآنُ صُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَجْدَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ من أهلكني الله ومن فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وَمَن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أَصْبَحَ من